عدداً لا يحصيه إلا الله ولا يحيط به إلا علمه لا حول ولا قوة إلا بالله نثقل بها الميزان عند الجزاء إذا اشتد خوفنا لا حول ولا قوة إلا بالله نجوز بها الصراط مع أوليائك ونثبت بها أقدامنا اللهم اغفر لنا كل ذنب واحفظنا من كل جنب وفرج عنا كل كرب اللهم أعنا على الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته اللهم لا تقطع رجاءنا وبلغنا الأمان واكفنا الأعادي وأصلح لنا شأننا واكفنا أمر ديننا ودنيانا وآخرتنا اللهم ارزقنا قلبا توابا اللهم إنا نتوسل إليك بما توسل به عبادك الصالحون وأولياؤك المقربون أن تجعل لنا من الفهم عنك وعن رسولك ما نبلغ به <تصفيق> الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان محمد الرسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله استو أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل استو الله أكبر الله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 عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إن وعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسيفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت liyomil fassl wama adrake ma yawmul fassl wailun yawmaitin lilmukadzibin alam nuhlik alawalien thum menutbihun كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قُبُورٍ قدر مما علوم فقدرنا فنعما القادرون وين يومئذ للمكذبين الم نجعل الارض كفاتا احيا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ما أنفراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقون كنتم به تكذبون ينطلقوه إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل بِشَرَرٍ كَالقَصْر كَأَنَّهُ جِمَالٌ صُفْر وَأَيْنَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الله الله أكبر يَعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ الله أشهر الله, الله أكبر long Alhamdulillahi rabbil alameen Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'iin Ihdina assirat al-mustaqim Siraat al an'amta alayhim وَيُرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين هَذَا يَوْمٌ لَا يَنطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ فمذ للمكَذبِين هذا يول الفَصْ جَمَ النكُ وَأَين فإِن كَ لَ كَيدُ فكير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 يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون الله الله أكبر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 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والرخبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر متفق علي قوله ولا نكفت أي لا نجمع ولا نضم عن أم سلمة رضي الله عنها في الركعتين بعد العصر قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما أما حين صلى هما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلى هما فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول أم سلمة يا رسول الله إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وآراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصر فقال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان متفق علي عن عائشة رضي الله عنها قالت اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا بصلاته قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور وأشار بيده إلى عينه وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية متفق عليه قوله عنبة حبة العنب المعروف وقوله طافية أي بارزة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يخرج إلينا نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفع فلما وضح لنا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا قط كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا فأومأ نبي الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم وأرخى نبي الله صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم نقدر عليه حتى مات متفق عليه قوله فأومأ أي أشار وقوله فلم نقدر عليه أي على رؤيته عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت زاد البخاري في الموضعين وكلهم قد رآه ويقال يا أهل النار هل تعرفون هذا فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت فيؤمر به فيذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ في غَفْلَةٍ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الدُّنْيَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ قوله أملح أي بياض يخالطه سواد وقوله فيشرئبون أن يرفعون رؤوسهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه وقال بيده يقللها متفق عليه وقوله قائم أي ملازم ومواظب وقوله يصلي أي يدعو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا فتلى هذه الآية حتى فرغ منها ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك؟